الهاء راجعه الى الانسان اي انه شاهد على نفسه بما يصنع وانه لحب الخير لشديد وانه يعني الانسان لحب الخير اي لحب المال لشديد اي لبخيل اي انه من اجل حب المال لبخيل يقال للبخيل شديد ومتشدد وقيل معناه وانه لحب الخير لقوي